قال موسى لأهله انني انست نارا ساتيكم منها بخبر أو اتيكم بشهاب قبس لعلكم, لعلكم تسطنون فلما جاء نودي انبور كما من في النار انبور كما في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 وصي آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءت آياتنا مباشرة قالوا قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها والسيقنتها أنفسهم ضلما وعلوا فاضر كيف كان عاقبة المفسدين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 فَإِذَا أَتَوَ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قالت نملة, قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِيَا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 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذب أنه عذابا شديدا أو لأتبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعين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 يستودون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو. Allah لا إله إلا هو رب العرش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 قالوا نحن ألو قوته وألو بأس شديد والأمر إليك فأوّض ماذا تأمرين فأوّض ما تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها, أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون لَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ تَنَآتَاهُ يَا اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ آتُونِي بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّاقِبٍ لَّهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وهم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 قال نكروا لها عرشا نظرت تهتدي نظرت تهتدي أمتكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قل أها كذا عرشك قالت كأنه وأتينا العلم من قبلها وكن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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا, لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال الله بل أنتم قوم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيت أنه وأهله ثم لنقونن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا, وإنا نصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبه مكنهم ان ندمرناهم ان ندمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون ولوط إذ قال لقومه أت ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لأنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ نُوحٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَا هَؤُلَاءَ وَأَهْلَهُ إِنَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المنذرين قل الحمد, لله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا الله خير أما أم يشركون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفا الله خير أما أم يشركون من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم, وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ارْضَقَرارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ نَهَارًا وَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَائِهِمْ مَعَ اللَّهِ أَلَائِهِمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أكثر هم لَا يَعْنَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دعاه يجيب المضطر إذا دعاه أمي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض مع الله قلينا ما تذكرون أمي ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع, مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أرجقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم, إن كنتم صادقين قل يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون انذرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل منها عمون وقال الذين كفروا اذا كنا تربا واباءنا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 قل عسى أن يكون رد فلك بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْنِمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إلَّا إلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَخْصَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ أَكْثَرَ الَّذِي أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن طلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم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 إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي قال أكذبت بآياتي ولم تحيط بها علمًا أم ماذا أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظنموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لليقوم يؤمنون ويوم يخف الصور وَيَوْمَ يخف الصور تفزع ما في السماوات وما في الأرض إلا إلا ما شاء فصار ففز عن في السماوات ومن في الأرض إلا إلا ما شاء الله وكل أتاه داخلين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 زعي يومئذ آمنون ومن جان بالسيئات فكبت وجهم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟ أمرت أن أعبد رب مغاده البلدة الذي حرّمها الذي حرّمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقرأ القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومعه ضل فقل إنما أنا من المودلين